انت تدر هاي انت تدر هاي انت تدر ودره بالصارو جرا يا شب الحدر يا شب انت تدري انت تدري يا شب الحذر يا شب الحذر يا شب الحذر يا شب الحذر تشف الدروب الذي ظلت ظلام تمجف الليل الحين بغيابك يا هوا تمجف الليل يا تمجف الليل يا ما شاف الكره انت تدري انت تدري انت تدري, تدري وذا بالخرات يا شب الحدار يا جبل حدر يا جبل حدر يا ليتو قسماره يا جبل حدر يا ليتو يا عدل ولسد عدك بالارض والاطاع ويا كل مهدي فار متهل محنه يا ابو صالح تفض توصل العباس سبع القنطاره تصل العباس اتصل العباس اتصل العباس سبع انت تدري انت تدري انت تدري وذا بالصاروخ يا شب الفحدار يا جبن حدار يا شب الحقر يا شي بالحذر يا لثوقس ورا توصل العباس وتط والولي مشك كثره همو المات نجلي وكثره الشك ونوجه العالي نجللج نقش عتك مقشره <تصفيق> انت تدري انت تدري انت تدري واداب الصراطه يا شبن حدار يا شبن حدار يا شب الحذر يا ليت وكس وراها طش ودندبلعت حامل دخيل غير شخصك ياهو للشيعه شيفيل قامت الوادم يا ابو صالح فيعي كيف حبكم شجره بينا ومثمره انت تدري انت تدري انت تدري وذا بالصراحه يا شبل حدار يا شبل حدار يا شبل حبر يا ليل وقمسرا يا شب الحذر يا لثوق اسواره مثنغ الججره ولا حز هالهوى ام صنع هالمصباح للدنيا وضواه متمر حيصير للعالم دواء متمر حيصير للعالم دواء ومن جد حل لللي بعلا بارا انت تدعى آداء الرادود الحسيني عباس المله كلمات الشاعر الحسيني ابو اسحاق الجابري الاخراج والهندسه الصوتيه اياد الاسماعيلي وابو حمزه التميمي